الاصل الثالث والسدون. والشهيد يأجره على القتل. والشهيد يأجره على القتل. واضح? طيب قلت وحقيقة الشهيد كما بينها صلى الله عليه وسلم. وهو من قاتل في سبيل الله. طابرا محتسبا. من قتل في سبيل الله. طابرا محتسبا. مقبلا غير مدبر. تبين لك من هذا التعبير او من هذا التعريف ان حقيقة الشهادة لا تكون الا ماذا مشروطه اولا ان يكون في في سبيل الله ولذا لما شهد اقوام على رجل قاتل في احد قال لهم هو في في النار لما قاتل حميه وعصبيه ومن هذا الحديث نستنبط انه لا يقال فلان شهيد لا يقال فلان شهيد لان هذه من التثقيه التي لا تجوز، وقد قال تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا ولذا لا يقال عن البنا بأنه شهيد ولا يقال عن قطب بأنه ماذا بأنه شهيد لأنك لا تعرف حقيقة ماذا قتله والله أعلم بما, بما في قلبه وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل شهادة الصحابة في رجل والصحابة ماذا هم العدول وذلك لما أفضح الرجل عن نفسه فقال إنما قتلت ماذا حامية وقتلت ماذا عصبية فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم هذا منهم هذا وقال لهم هو في النار وإنما قال لهم هذا صلى الله عليه وسلم بما فات بما الوحي إن هو إلا وحي إذن فلا يقال فلان شهيد لأن حقيقة الشهادة ان تكون في سبيل الله وهذا عمل قلبي لا يفرع الله تعالى عليه حتى من ملائكته إلا من شاء صحيح لأنه لا علم بما في القلوب إلا من لا يعلم ما في القلوب إلا الله. ثانيا لأن قولك فلان شهيد هذا من باب التذكير. الله تعالى يقول إلا من شهد بماذا بالحق وهم وبعد النسول اختبت قال كلمة حق عند سلطان جائز. من ادرك انه قالها لله. وما قالها جوعة بل ومن قال أنها كلمة حق إنما قالها جاهلا ولا يعلم حقيقتها إذن فإذن لا يقال خلان شهيد كما بوب الإمام البخاري رحمه الله وقد مضى الأفضل فحقيقة الشهيد من قتل فيه أو قتل في سبيل الله قتل في سبيل الله. قصت وقد أصح القطب عن نفسه في كتابه المسمى لماذا دموني لانه كان يخطط وبعض نفر لهدم السد العالي في أو لتفكير السد العالي في أولى يعني عمليات إشائه إذا هو لم يقتل لكلمه حق وإنما قتل قطوص ماذا قطوص عدل لما أراد أن يفجر منشآت الأمة ومورد رفخها وخيرها من الماء وهذا ما شهد به على نفسه صحيح؟ والاعتراف ماذا؟ سيد الأدلة كما يقال سيد الأدلة وأنا أعجبه غير مرة ما هذه الشهرة التي حصلها الرجل أن كان قتيلاً بسيف السلطان طب ملحلناش ختل بسيف السلطان الجاعد بنزره أنه ختل بسيف بسيف السلطان حتى اخذ شهرة من هو أولى بها منه من أمثال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وقد كان قريبا من عصره من أمثال الشيخ محمد السلام الشقيري واحد المدرسة السلفية رحمه الله تعالى جهة الكيزة والحمدية فمن أولى بالشورة أليس هذا رجل السلف لصاحب كتاب البدع ومحدثات دموه الذي حارب لنشر السنة وعقيدة التوحيد؟ أليس الشيخ أحمد جاكل المحدث الفحر الفضل؟ أليس الشيخ خليل هاروات رحمه الله تعالى صاحب العقيدة الثلاثية وأشهر المنافعين والمدافعين والمنافعين عن شيخ الإسلام ابن تيمية ورسالة الدكتوراه حقه معلومة ابن تيمية وحتى أنه يدفع عن ابن تيمية في ميدان كل الناس فيه كان ماذا يبغض ضد نتين فما هذه الشهرة إنها شهرة عجيبة وغير أولى بها وغير أولى إيه أولى بها فإنما هو على الحقيقة صناعة إعلامية لا صناعة علمية وحسب جرما تبه الصحابة حتى قال في هند رضي الله عنها كاللبؤة المتوحشة والله لو كانت له كرامه في قتال الروم عن آخرهم وفي قتال غيرهم عن بكرة أبيهم لذهب مكرمته في هذه السب الشنيعه لزوج أبي سفيان وأم معاوية رضي الله عنهم أجمعين كما قال بعض السلف كما قال بعض السلف قولا من مقالة هذه قال لو قاتل الروم عن اخرهم ثم لم يبق له إلا من سب الصحابة لما بقيلته عندنا ماذا عندنا مكرم أي تبه بقوله كالربة المتوحشه ويغمي نبي الله موسى بأنه الزعيم العطب المندفع ويقول في عثمان رضي الله عنه بأن خلافته كانت فقطة في التاريخ الإسلامي ومن عجب لما نصح في هذا إذا به يعتذر اعتذارا باردا يعني يؤكد ما في نفسه يقول الشيخ محمود شاكر لما كتب له في هذا نصحه يقول ولم يأخذ معاوية مني مالا لكي أخاطمه ولم يقل عثمان مش عارف من أعدائه الموضوع ده, ده جواب هو اسأل انت تسب أولئك وهم أصحاب النبي فإما أن تتبرع صحيح؟ وإما أن أن تقول هذه عقيدتي صحيح؟ لكن لا تجيب بجواب بجواب مغلف وبجواب سياسي في مطاطي لا ينفع أبعد هذا يقال شهيد أبعد هذا يقال شهيد وينتبع الشهة والمعرفة ممن هو أولى منه الشيخ محمد بن عبد السلام وكالشيخ احمد شاكر رحمه الله عليهما وكالشيخ اريها الراس رحمه الله عليه رحمه راسعه فهو صناعه اعلاميه وليس كونه قتل بسيف السلطان هذا معناه انه يجعل له هذه الكرامه فكم من قتيل بسيف ماذا السلطان لان بعض الناس يعد مجابهه السلطان باصوله ورجوله فهؤلاء حسبهم انهم من اسوه بالقعد بن درهم والحلاج وعمر بن عبيد المعتزلي وامثالهم هو لا شك له كلمات يفهم منها القول بخلق القران والقول بوحدة الوجود لأنه أصلا ليس مفسرا ليس مفسرا الرجل أديف كما قال الشيخ الألباني وبقول الشيخ الألباني أنه أديف أخرجه أصلا من زمرت ماذا؟ من زمرة مش من زمرة العلماء زمرة علمائية أسأل تتكلم بطلبة العلم من زمرة طلبة العلم أصلا هو أديف صاحب عبارة لغوية وأدبية لكن ما ينبغي أن يذكر في إيه؟ في زمرة طلبة العلم يا أول كونه كتب تذتير عمي يعني أن أصلا علماء طب مالبنى كتب كتبا كتب في تضعيف احاديث البخاري فلات نعوذه من العلماء المحدث فمصطفى محمود كتب, كتب كتاباً في إنكار الشفاعة نعوذه من علماء العقيدة طبعاً هذه فوضة هذه فوضة وله أقوال فعلاً شنيعةً شديدة لكن مثل التبه للصحابه هذه جريمة ثابتة لا يمكن تبرئته منها على التطاع وبعد ذلك يقال شهيد لا. انما حقيقة الشهاده كما قلت من قتل في سبيل الله صابرا كسبت مقبلا غير مدبر كما قال صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم